Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلى تبارت تعطي من تشاء وتمنة. حرزي ومهولي إليك لدان الإعسار واليسر أفزعون Lelud, wajamat khatiati, faghfuk an zambi ajlu, wa سُلاما سما انا في روض ندمت ارتع فَمَن ذَا الَّذِي يَرْجُو وَمَن لَّا يُشَفَّعُ 129. مسير ذليل خائف لك أخضعون We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 فما حيلتي يا ربي ام كيف اصنع يا خشعوا الى هي طَيًّا قَانِتًا لَكَ اخْضَعُ وَلَا تَحْرِمَنِّي إِلَٰهِي وَسَيِّدِي ذلك المشفعون وصل.